وَجَعَلَ النَّازِرَ ذِكْرَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثم أضرقن الآخرين وإن من شيعته لا إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أَيْفَكَ آلِهَتَ الَّذُنَّ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّوْكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظْرَ نَظْرَةٍ فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَكِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدَبِّرِينَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْعُنُونَ قال أتعبدون ما تنحطون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو لهب نيان فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال انني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرهه بغلام حليم فلما بلغ معه الحد يا بني ان ني أرى في المنام أنني أذبح كفؤ ضر ماذا ترى؟ قال يا أبت فعل ما تأمث ستجدوني إن شاء الله من الصابرين.